بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب أن له <ماله> أخلده <تصفيق> كلا بذن <لينبذن> في الحطمة <تصفيق> وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطنع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة